بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة الحجاز للإنتاج الفني والتوزيع تقدم, تقدم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله لا الله رزقاً حسنا وَإِنَّ الله لهو خير الرازقين لا حليم يا, أمت يا, يا, أمت أمت يا أمت أمت امتنا طال الليل وطال افلا عاقل يعلم ان الجنه تحت ظلال السيوف وان الرؤيا الاعظم في شرب كؤوس وان من اغضرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار وان الشهداء حقا عند الله من الاحياء وان ارواحهم في جوف طير خضر تتبوا من الجنه حيث تشاء يا يا <تصفيق> بنا الأهواء والأوزاء وعالت سمالا ذلة سراء وقفنا دربهم وبلال بدمائهم صاغوا مجدا في الوراء بدمائهم شهادة نعم ما قد لا Wizytę w tym momencie, jak w tym momencie, لا تسألي من نكون أحمق وسود الشراء وبعدنا سائم فلتذكري <تصفيق> أمتي سيزول ليل السكون أنه الصعاب الصعاب وأقتفي آذارها والنار تعجز أن تكون إزاء متجلد صاب الشكيمة شارفة لك الثرية منزلي أنا مسلمٌ متألق كالكوكب والطادي أنا مسلم, أنا مسلمٌ لذر الشجاعة أنت شهيد الحاق قد أفضى الى الرحمة لأسبابا شهيد الحاق قد جافى Ja, ja, latana, tana